حاميم حاميم تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم تنزيل القرآن من الله العزيز الذي لا يغلبه أحد العليم بمصالح عباده على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير غافر ذنوب المذنبين قابل توبة من تاب إليه من عباده شديد العقاب لمن لم يتب من ذنوبه ذي الإحسان والتفضل لا معبود بحق غيره إليه وحده مرجع العباد يوم القيامة فيجازيهم بما يستحقون ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد ما يخاصم في آيات الله الدالة على توحيده وصدق رسله إلا الذين كفروا بالله لفساد عقولهم فلا تحزن عليهم ولا يغررك ما هم فيه من بسط الرزق والنعم فامهالهم استدراج لهم ومكر بهم كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم وهمت كل امه برسولهم لياخذوه وجادلوا بالباطل ليذحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب كذب قبل هؤلاء قوم نوح وكذبت قبلهم الأحزاب بعد قوم نوح فكذبت عاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب فرعون وهمت كل أمة من الأمم برسولها لتأخذه فتقتله وجادلوا بما عندهم من الباطل ليزيلوا به الحق فأخذت تلك الأمم كلها فتأمل كيف كان عقابي لهم فقد كان عقابا شديدا وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار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 ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء الرحمة وعلما, وعلما فاغفر وَسِعْتَ للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم الملائكة الذين يحملون عرش ربك أيها الرسول والذين هم من حوله ينزهون ربهم عما لا يليق به ويؤمنون به ويطلبون المغفرة للذين آمنوا بالله قائلين في دعائهم ربنا وسع علمك ورحمتك كل شيء فاغفر للذين تابوا من ذنوبهم واتبعوا دينك واحفظهم من النار أن تمسهم رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ رَبَّنَا وأدخل المؤمنين جنات الخلد التي وعدتهم أن تدخلهم فيها وأدخل معهم من صلح عمله من آبائهم وأزواجهم وأولادهم إنك أنت العزيز الذي لا يغلبك أحد الحكيم في تقديرك وتدبيرك وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم واحفظهم من سيئات أعمالهم فلا تعذبهم بها ومن تحفظه يوم القيامة من العقاب على سيئات أعماله فقد رحمته وتلك الوقاية من العذاب والرحمة بدخول الجنة هي الفوز العظيم الذي لا يدانيه فوز إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون إن الذين كفروا بالله وبرسله ينادون يوم القيامة عندما يدخلون النار ويمقتون أنفسهم ويلعنونها لشدة بغض الله لكم أعظم من شدة بغضكم لأنفسكم حين كنتم تدعون في الدنيا إلى الإيمان بالله فتكفرون به وتتخذون معه الهه قالوا ربنا أمتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل وقال الكفار مقرين بذنوبهم حين لا ينفع إقرارهم ولا توبتهم ربنا أمتنا مرتين حيث كنا عدما فأوجدتنا ثم أمتنا بعد ذلك الإيجاد وأحييتنا مرتين بإيجادنا من العدم وباحيائنا للبعث فاعترفنا بذنوبنا التي اكتسبناها فهل من طريق نسلكه إلى خروج من النار فنعود إلى الحياة لنصلح أعمالنا فترضى عنا ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير ذلكم العذاب الذي عذبتم به هو بسبب أنكم كنتم إذا دعي الله وحده ولم يشرك به أحد كفرتم به وجعلتم له شركاء وإذا عبد مع الله شريك آمنتم فالحكم لله وحده العلي بذاته وقدره وقهره الكبير الذي كل شيء دونه هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب الله هو الذي يريكم آياته في الآفاق والأنفس لتدلكم على قدرته ووحدانيته وينزل لكم من السماء ماء المطر ليكون سببا لما ترزقون به من النبات والزرع وغيرهما وما يتعظ بآيات الله إلا من يرجع إليه تائبا مخلصا فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون فادعوا الله أيها المؤمنون مخلصين له في الطاعة والدعاء غير مشركين به ولو كره الكافرون ذلك وأغضبهم رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق فهو أهل لأن يخلص له الدعاء والطاعة فهو رفيع الدرجات مباين لجميع خلقه وهو رب العرش العظيم ينزل الوحي على من يشاء من عباده ليحيوهم ويحيو غيرهم وليخوف الناس من يوم القيامة الذي يتلاقى فيه الأولون والآخرون يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار يومهم ظاهرون قد اجتمعوا في صعيد واحد لا يخفى على الله منهم شيء لا من ذواتهم ولا أعمالهم ولا جزائهم يسأل لمن الملك اليوم ليس الآن إلا جواب واحد الملك لله الواحد في ذاته وصفاته وأفعاله القهار الذي قهر كل شيء وخضع له كل شيء اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب اليوم تجزى كل نفس بما كسبته من عمل إن خيرا فخير وإن شرا فشر لا ظلم في هذا اليوم لأن الحاكم هو الله العدل إن الله سريع الحساب لعباده لإحاطة علمه بهم وأنذرهم يوم الازفه إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع وخوفهم أيها الرسول يوم القيامة هذه القيامة التي اقتربت فهي آتية وكل ما هو آت قريب في ذلك اليوم تكون القلوب من شدة هولها مرتفعة حتى تصل إلى حناجر أصحابها الذين يكونون صامتين لا يتكلم أحد منهم إلا من أذن له الرحمن وليس للظالمين لأنفسهم بالشرك والمعاصي من صديق ولا قريب ولا شفيع يطاع إذا قدر له أن يشفع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور الله يعلم ما تختلسه أعين الناظرين خفية ويعلم ما تكتمه الصدور لا يخفى عليه شيء من ذلك والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير والله يحكم بالعدل فلا يظلم أحدا بنقص من حسناته ولا بزيادة في سيئاته والذين يعبدهم المشركون من دون الله لا يحكمون بشيء لانهم لا يملكون شيئا ان الله هو السميع لاقوال عباده البصير بنياتهم واعمالهم وسيجازيهم عليها اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين كانوا من قبلهم كانوهم اشد منهم قوها واسارا في الارض فاخذهم الله بذنوبهم فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق او لم يسر هؤلاء المشركون في الارض فيتأمل كيف كانت نهاية الأمم المكذبة من قبلهم فقد كانت نهاية سيئة كانت تلك الأمم أشد من هؤلاء قوة وأثروا في الأرض بالبناء ما لم يؤثر فيها هؤلاء فأهلكهم الله بسبب ذنوبهم وما كان لهم مانع يمنعهم من عقاب الله ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ذلك العذاب الذي أصابهم إنما أصابهم لأنهم كانت تأتيهم رسلهم من الله بالأدلة الواضحة والحجج الباهرة فكفروا بالله وكذبوا رسله ومع ما هم عليه من القوه فقد اخذهم الله فاهلكهم انه سبحانه قوي شديد العقاب لمن كفر به وكذب رسله ولما واجه صلى الله عليه وسلم تكذيب قومه له ذكر الله قصه موسى مع فرعون تبشيرا له بان عاقبه امره النصر فقال ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين ولقد بعثنا موسى بآياتنا الواضحات وببرهان قاطع إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب إلى فرعون ووزيره هامان وإلى قارون فقالوا موسى ساحر كذاب فيما يدعيه من أنه رسول فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال فلما جاءهم موسى بالبرهان الدال على صدقه قال فرعون اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستبقوا نساءهم إهانة لهم وما مكر الكافرين بالأمر بتقليل عدد المؤمنين إلا هالك ذاهب لا أثر له وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف ان يبدل دينكم أو ان يظهر في الأرض الفساد وقال فرعون أتركوني أقتل موسى عقابا له وليدعو ربه أن يمنعه مني فأنا لا أبالي أن يدعو ربه إني أخاف أن يغير دينكم الذي أنتم عليه أو أن يظهر في الأرض الفساد بالقتل والتخريب وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب قال موسى عليه السلام لما علم بتهديد فرعون له إني التجأت واعتصمت بربي وربكم من كل متكبر عن الحق والإيمان به لا يؤمن بيوم القيامة وما فيه من حساب وعقاب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله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 إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب وقال رجل مؤمن بالله من آل فرعون يكتم إيمانه عن قومه منكرا عليهم عزمهم على قتل موسى أتقتلون رجلا دون جرم غير أنه قال ربي الله وقد جاءكم بالحجج والبراهين الدالة على صدقه في دعواه أنه مرسل من ربه وإن قدر أنه كاذب فضرر كذبه عائد عليه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم به من العذاب عاجلا إن الله لا يوفق للحق من هو متجاوز لحدوده مفتر عليه وعلى رسوله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 لكم الملك اليوم غالبين في أرض مصر فمن ينصرنا من عذاب الله إن جاءنا بسبب قتل موسى قال فرعون الرأي رأيي والحكم حكمي وقد رأيت أن أقتل موسى دفعا للشر والفساد وما أرشدكم إلا إلى الصواب والسداد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب وقال الذي آمن ناصحا قومه إني أخاف عليكم إن قتلتم موسى ظلما وعدوانا عذابا مثل عذاب الأحزاب الذين تحزبوا على رسلهم من السابقين فأهلكهم الله مثل دَبِّ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذينَ مِن بَعدهم وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِالعِبادَةِ كَعَادَةِ مَن كَفَرَ وَكَذَبَ الرُّسُلَ مِثْلَ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذينَ جَاءوا مِن بَعدهمْ فَقَد أَهْلَكَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ وَتَكْذِيبِهِمْ لِرُسُلِهِ وما الله يريد ظلما للعباد وإنما يعذبهم بذنوبهم جزاء وفاقا ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم القيامة ذلك اليوم الذي ينادي فيه الناس بعضهم بعضا بسبب قرابة أو جاه ظنا منهم أن هذا المسلك ينفعهم في هذا الموقف الرهيب يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد يوم تولون هاربين خوفا من النار ما لكم من مانع يمنعكم من عذاب الله ومن يخذله الله ولا يوفقه للإيمان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 حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب ولقد جاءكم يوسف من قبل موسى بالبراهين الواضحة على توحيد الله فما زلتم في شك وتكذيب لما جاءكم به حتى إذا توفي ازددتم شكا وارتيابا وقلتم لن يبعث الله من بعده رسولا مثل ضلالكم هذا عن الحق يضل الله كل من هو متجاوز لحدود الله شاك في وحدانيته الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار الذين يخاصمون في آيات الله ليبطلوها بغير حجة ولا برهان أتاهم كبر جدالهم مقتا عند الله وعند الذين آمنوا به وبرسله كما ختم الله على قلوب هؤلاء المخاصمين في آياتنا لإبطالها يختم الله على كل قلب مستكبر عن الحق متجبر فلا يهتدي إلى صواب ولا يرشد إلى خير وقال فرعون يا هامان بن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب وقال فرعون لوزيره هامان يا هامان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 وما كيد فرعون إلا في تباب رجاء أن أبلغ طرق السماوات الموصلة إليها فأنظر إلى معبود موسى الذي يزعم أنه المعبود بحق وإني أظن أن موسى كاذب فيما يدعيه وهكذا حسن لفرعون قبح عمله حين طلب ما طلب من هامان وصرف عن طريق الحق إلى طرق الضلال وما مكر فرعون لإظهار باطله الذي هو عليه وإبطال الحق الذي جاء به موسى إلا في خسار لأن مآله ما الخيبة والإخفاق في سعيه والشقاء الذي لا ينقطع ابدا وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد وقال الرجل الذي آمن من آل فرعون ناصحا قومه ومرشدا إياهم إلى طريق الحق يا قوم اتبعوني ادلكم وأرشدكم إلى طريق الصواب والهداية إلى الحق يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا تمتع بملذات منقطعة فلا تغرنكم بما فيها من متاع زائل وإن الدار الآخرة بما فيها من نعيم دائم لا ينقطع هي دار الاستقرار والإقامة فاعملوا لها بطاعة الله واحذروا من الانشغال بحياتكم الدنيا عن العمل للآخرة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 فاولئك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب من عمل عملا سيئا فلا يعاقب الا بمثل ما عمل لا يزاد عليه عقاب ومن عمل عملا صالحا يبتغي به وجه الله ذكرا كان العامل او انثى وهو مؤمن بالله ورسله فأولئك الموصوفون بتلك الصفات الحميدة يدخلون الجنة يوم القيامة يرزقهم الله مما أودعه فيها من الثمرات والنعيم المقيم الذي لا ينقطع أبدا بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجات وتدعونني إلى النار ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة من الخسران في الحياة الدنيا والآخرة بالإيمان بالله والعمل الصالح وتدعونني إلى دخول النار بما تدعونني إليه من الكفر بالله وعصيانه تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار تدعونني إلى باطلكم رجاء أن أكفر بالله وأعبد معه غيره مما لا علم لي بصحة عبادته مع الله وأنا أدعوكم إلى الإيمان بالله العزيز الذي لا يغلبه أحد الغفار عظيم المغفرة لعباده لا جرم أنما تدعونني اليه ليس له دعوه في الدنيا ولا في الاخره وأنما ردنا الى الله وانما ردنا إلى الله وان المسرفين هم اصحاب النار حقا إنما تدعونني إلى الإيمان به وإلى طاعته ليس له دعوة يدعى بها بحق في الدنيا ولا في الآخرة ولا يستجيب لمن دعاه وأن مرجعنا جميعا إلى الله وحده وأن المسرفين في الكفر والمعاصي هم أصحاب النار الذين يلازمون دخولها يوم القيامة فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فرفضوا نصحه فقال ستذكرون ما قدمت لكم من نصح وتتحسرون على عدم قبوله وأفوض أموري كلها إلى الله وحده إن الله لا يخفى عليه من أعمال عباده شيء فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب فحفظه الله من سوء مكرهم حين أرادوا قتله وأحاط بآل فرعون عذاب الغرق فقد أغرقه الله هو وجنوده كلهم في الدنيا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وبعد موتهم يعرضون على النار في قبورهم أول النهار وآخرة ويوم القيامة يقال أدخلوا أتباع فرعون أشد العذاب وأعظمه لما كانوا عليه من الكفر والتكذيب والصد عن سبيل الله وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار واذكر أيها الرسول حين يتخاصم الأتباع والمتبوعون من أصحاب النار فيقول الأتباع المستضعفون للمتبوعين المتكبرين إنا كنا لكم أتباعا في الضلال في الدنيا فهل أنتم مغنون عنا جزءا من عذاب الله بتحمله عنا؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد قال المتبوعون المستكبرون إنا سواء كنا أتباعا أو متبوعين في النار ولا يتحمل أحد منا جزءا من عذاب الآخر إن الله قد حكم بين العباد فأعطى كلا ما يستحقه من العذاب وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب وقال المعذبون في النار من الأتباع والمتبوعين للملائكة الموكلين بالنار لما يئسوا من الخروج من النار والعودة إلى الحياة الدنيا ليتوبوا ادعوا ربكم يخفف عنا يوما واحدا من هذا العذاب الدائم قالوا تك تاتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال قال خزنة جهنم ردا على الكفار أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبراهين والأدلة الواضحة؟ قال الكفار بلى كانوا يأتوننا بالبراهين والأدلة الواضحة قال الخزنة تهكما بهم فادعوا أنتم فنحن لا نشفع للكفار وما دعاء الكافرين إلا في بطلان وضياع لعدم قبوله منهم بسبب كفرهم ولما ذكر الله قصة فرعون وما آل إليه أمره وأمر أتباعه في الدنيا والآخرة ذكر أمر الرسل والمؤمنين وما يصيرون إليه من نصر في الدنيا والآخرة فقال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا بالله وبرسله في الدنيا بإظهار حجتهم وتأييدهم على أعدائهم وننصرهم يوم القيامة بإدخالهم الجنة وبعقاب خصومهم في الدنيا بإدخالهم النار بعد أن يشهد الأنبياء والملائكة والمؤمنون على حصول التبليغ وتكذيب الأمم يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار يوم لا ينفع الظالمين أنفسهم بالكفر والمعاصي اعتذارهم عن ظلمهم ولهم في ذلك اليوم الطرد من رحمة الله ولهم سوء الدار في الآخرة بما يلاقونه من العذاب الأليم ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب ولقد أعطينا موسى العلم الذي يهتدي به بن إسرائيل إلى الحق وجعلنا التوراة كتابا متوارثا في بني إسرائيل يرثونه جيلا بعد جيل. هدو وذكرى لآل الألباب هداية إلى طريق الحق وتذكيرا لأصحاب العقول السليمة. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار فاصبر أيها الرسول على ما تلاقيه من تكذيب قومك وإيذائهم إن وعد الله لك بالنصر والتأييد حق لا مريت فيه واطلب المغفرة لذنبك وسبح بحمد ربك أول النهار وآخره إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر, في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير إن الذين يخاصمون في آيات الله سعيا لإبطالها بغير حجة ولا برهان أتاهم من عند الله لا يحملهم على ذلك إلا إرادة الاستعلاء والتكبر على الحق ولن يصلوا إلى ما يريدونه من الاستعلاء عليه فاعتصم أيها الرسول بالله إنه هو السميع لأقوال عباده البصير بأعمالهم لا يفوته منها شيء وسيجازيهم عليها لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون لخلق السماوات والأرض لضخامتهما واتساعهما أعظم من خلق الناس فالذي خلقهما مع عظمهما قادر على بعث الموتى من قبورهم أحياء ليحاسبهم ويجازيهم ولكن معظم الناس لا يعلمون فلا يعتبرون به ولا يجعلونه دليلا على البعث مع وضوحه وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون ولا يستوي الذي لا يبصر والذي يبصر ولا يستوي الذين آمنوا بالله وصدقوا رسوله وأحسنوا أعمالهم لا يستوون مع من يسيء عمله بالاعتقاد الفاسد والمعاصي لا تتذكرون إلا قليلا إذ لو تذكرتم لعلمتم الفرق بين الفريقين لتسعوا إلى أن تكونوا من الذين آمنوا وعملوا الأعمال الصالحات رغبة في مرضات الله إن الساعة لاتيه لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون إن الساعة التي يبعث الله فيها الموتى للحساب والجزاء لآتية لا محالة لا شك فيها ولكن معظم الناس لا يؤمنون بمجيئها ولذلك لا يستعدون لها وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال ربكم أيها الناس وحدوني في العبادة والمسألة أجب دعاءكم وأعف عنكم وأرحمكم إن الذين يتعظمون عن إفراد بالعبادة سيدخلون يوم القيامة جهنم صاغرين ذليلين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله هو الذي صير لكم الليل مظلما لتسكنوا فيه وتستريحوا وصير النهار مضيئا منيرا لتعملوا فيه إن الله لذو فضل عظيم على الناس حين أسبغ عليهم من ظاهر نعمه وباطنها ولكن معظم الناس لا يشكرونه سبحانه على ما أنعم به عليهم منها ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله الا هو فأنا تؤفكون ذلكم الله الذي تفضل عليكم بنعمه هو خالق كل شيء فلا خالق غيره ولا معبود بحق إلا هو فكيف تنصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره ممن لا يملك نفعا ولا ضرا كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون كما صرف هؤلاء عن الإيمان بالله وعبادته وحده يُصرف عنه من يجحد بآيات الله الدالة على توحيده في كل زمان ومكان فلا يهتدي إلى حق ولا يوفق لرشد الله الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين الله الذي صير لكم أيها الناس الأرض قارة مهيئة لاستقراركم عليها وصير السماء محكمة البناء فوقكم ممنوعة من السقوط وصوركم في أرحام أمهاتكم فأحسن صوركم ورزقكم من حلال الأطعمة ومستطاب بها ذلكم الذي أنعم عليكم بهذه النعم هو الله ربكم فتبارك الله رب المخلوقات كلها فلا رب لها غيره سبحانه هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين هو الحي الذي لا يموت لا معبود بحق غيره فادعوه دعاء عبادة ومسألة قاصدين وجهه وحده ولا تشركوا معه غيره من مخلوقاته الحمد لله رب المخلوقات قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين قل أيها الرسول إني نهاني الله أن أعبد الذين تعبدونهم من دون الله من هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر حين جاءتني البراهين والأدلة الواضحة على بطلان عبادتها وأمرني الله أن أنقاد له وحده بالعبادة فهو رب الخلائق كلها لا رب لها غيره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 ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي خلق أباكم آدم من تراب ثم جعل خلقكم من بعده من نطفة ثم بعد النطفة من دم متجمد ثم بعد ذلك يخرجكم من بطون امهاتكم أطفالا صغارا ثم لتصلوا سن اشتداد البدن ثم لتكبروا حتى تصيروا شيوخا ومنكم من يموت قبل ذلك ولتبلغوا أمدا محددا في علم الله لا تنقصون عنه ولا تزيدون عليه ولعلكم تنتفعون بهذه الحجج والبراهين على قدرته ووحدانيته هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون هو وحده سبحانه الذي يبدأ الإحياء وهو وحده الذي يبدأ الإماتة فإذا قضى أمرا فإنما يقول لذلك الأمر كن فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون ألم تر أيها الرسول الذين يخاصمون في آيات الله مكذبين بها مع وضوحها لتعجب من حالهم وهم يعرضون عن الحق مع وضوحه الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون الذين كذبوا بالقرآن وبما بعثنا به رسلنا من الحق فسوف يعلم هؤلاء المكذبون عاقبة تكذيبهم ويرون سوء الخاتمة إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون يعلمون عاقبته حين تكون الأصفاد في أعناقهم والسلاسل في أرجلهم تجرهم زبانية العذاب في الحميم ثم في النار يسجرون يسحبونهم في الماء الحار الذي اشتد غليانه ثم في النار يوقدون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون ثم قيل لهم تبكيتا لهم وتوبيخا أين الآلهة المزعومة التي أشركتم بعبادتها من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين من دون الله من أصنامكم التي لا تنفع ولا تضر قال الكفار غابوا عنا فلسنا نراهم بل ما كنا نعبد في الدنيا شيئا يستحق العبادة مثل إضلال هؤلاء يضل الله الكافرين عن الحق في كل زمان ومكان ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ويقال لهم ذلك العذاب الذي تقاسونه بسبب فرحكم بما كنتم عليه من الشرك وبتوسعكم في الفرح ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين ادخلوا أبواب جهنم ماكثين فيها أبدا فقبح مستقر المتكبرين عن الحق ولما عانى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قومه ما عانى أمره الله بالصبر وسلاه بما وعده به من النصر فقال فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون فاصبر أيها الرسول على اذى قومك وتكذيبهم إن وعد الله بنصرك حق لا مريه فيه فإما نرينك في حياتك بعض الذي نعدهم به من العذاب كما حصل يوم بدر أو نتوفينك قبل ذلك فإلينا وحدنا يرجعون يوم القيامة فنجازيهم على أعمالهم فندخلهم النار خالدين فيها ابدا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 فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون ولقد بعثنا رسولا كثيرين من قبلك أيها الرسول إلى أممهم فكذبوهم وآذوهم فصبروا على تكذيبهم وإيذائهم من هؤلاء الرسل من قصصنا عليك خبرهم ومنهم من لم نقصص عليك خبرهم وما يصح لرسول أن يأتي قومه بآية من ربه إلا بمشيئته سبحانه فاقتراح الكفار على رسلهم الاتيان بالآيات ظلم فإذا جاء أمر الله بالفتح أو الفصل بين الرسل وأقوامهم فصل بينهم بالعدل فأهلك الكفار ونجى الرسل وخسر في ذلك الموقف الذي يفصل فيه بين العباد أصحاب الباطل أنفسهم بايرادها موارد الهلاك بسبب كفرهم الله الذي جعل لكم الانعام لتركبوا منها ومنها تأكلون الله هو الذي جعل لكم الإبل والبقر والغنم لتركبوا بعضها وتأكلوا لحوم بعضها ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ولكم في هذه المخلوقات منافع متعددة تتجدد في كل عصر ويحصل لكم من خلالها ما ترغبون به مما في أنفسكم من حاجات وأبرزها التنقل في البر والبحر ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون ويريكم سبحانه من آياته الدالة على قدرته ووحدانيته فأي آيات الله لا تعترفون بها بعد أن تقرر لديكم أنها آياته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 فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون افلم يسر هؤلاء المكذبون في الارض فيتاملوا كيف كانت نهايه الامم المكذبه من قبلهم فيعتبروا بها فقد كانت تلك الامم اكثر منهم اموالا واعظم قوه واشد اثارا في الارض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون من القوة لما جاءهم عذاب الله المهلك فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما جاءتهم رسلهم بالبراهين الواضحة كذبوا بها ورضوا بالتمسك بما عندهم من العلم المنافي لما جاءتهم به رسلهم ونزل بهم ما كانوا يسخرون منه من العذاب الذي كانت تخوفهم رسلهم منه فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلما رأوا عذابنا قالوا مقرين حين لا ينفعهم إقرار آمنا بالله وحده وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا نَعْبُدُ مِنْ دُونِهِ مِنْ شُرَكَاءَ وَأَصْنَامِ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَهُ نَالِكَ الْكَافِرُونَ فلم يكن إيمانهم حين عاينوا عذابنا ينزل بهم نافعا لهم سنة الله التي مضت في عباده أنه لا ينفعهم إيمانهم عندما يعاينون العذاب وخسر الكافرون حين نزول العذاب أنفسهم بايرادها موارد الهلاك بسبب كفرهم بالله وعدم التوبة منها قبل معاينة العذاب